وفضيلة الشيخ ما حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية حسابة من الله المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وإنما تكون تلبيتها سر فالنساء لا أذان لهم ولا إقامة ولا يسرع لهم الجهر لما في أصوافهن من الفتنة وذلك قال تعالى ولا عن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا قال العلماء قول معروف على حالتين في المرأة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 بل حتى كانت عائشه رضي الله عنها وارضا وهي ام المؤمنين اصطالح القائمه كانت تتحفظ حتى في طوافها فكان اذا ارادت ان تطوف بالبيت لا تطوف الا بالليل واذا ارادت ان تطوف اوقف القائمين عن البيت ان يطفئ الشرج يطفئ الشرج ومرت في داخل في داخل حتى لا ترى رضي الله عنها وارضا وكل هذا من اتحاد امتحبيها لمقصود الشرع كما قال تعالى فاطمة رضي الله عنها خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يرىها الرجال فسماع صوت المرأة ورؤية شخصها فتنة والذي يقول أنه ليس في الفتنة يكادر بالمحسوس فالمرأة والرجل الله عز وجل جبلهما فطرة وغريزة بميل كل منهما إلى الآخر سواء تكلمت أو هرجت ورؤيت فالفتنة في كل الفتنة في النساء كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على فجال من النساء فمما نص على العلماء أنه لا ترفع صوتهم إلا من حاجة وضرورة وذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية الأجنبية عند الحاجة فيقيزون ذلك بالحاجة وهذا هو المحفوظ والمذكور في كتب العلماء رحمة الله علينا والدليل القوي على أن المرأة لا تتكلم أنها في الصلاة لو أخطأ الإمام لا تشتح عليه مع وجود الحاجة وإنما, وإنما تصفق فقال عليه الصلاة إنما التفصيح للرجال والتفصيق للنساء فانظر رحمك الله لو كان قوة المرأة معدونا به لك مع أنه قد يحتاج إلى أن تفتح بما بالكلام قالوا أبنا تقتصروا على التفصيح حتى يعجد وحينئذ يجزنهن الفتح وهذا كله يؤكد أن مخصوص الشرع أن تحتضى المرأة لسانا وأن تنتج مخاطبة الرجال ولو قيل بجواج مخاطبة المرأة للأجنبي لا استرسل النساء لذلك ولرأيت المرأة تجلس مع الرجل تسأله عن حال كما يسأل الضجل الضجل وتقول لك لا دليل على التحليم بل تقول لك أن العلماء أكثر لأنه يجوز كلام الأجربي في, الأجربي في هذا الحباب يشترل لا يخصى فالمرأة لا تخاطب الرجال ولا يسرح الرجال كلامها ولا بيانة إلا عند الضرورة والحاجة لأنه إذا كان في الصلاة التي من أعظم شعاع الإسلام ومحتاج إلى كلامها يقول عن الصلاة إنما تسلح للرجال والتسلح للنساء فعدل عن ذكر الله الذي فيه القربة وفيه الطاعة أين التفسير من ذكر الله فالرجل يسدح وذكر الله أفضل وأكمل ومع ذلك هي تعديل إلى التفسير وعلى هذا فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية والدليل على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية أن الأوامر التي جاءت بربع صوت بالتلبية كما في الصحيح من حديث جاذل وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريء فأمر أن آمر أصحابي أن يرفع أسراتهم بالتلبية وهذا خص بالإجاز أصحابي والأصحاب جمع صاحب المراد به الرجل دون الأمثاء فلا يشعروا للمرأة أن ترضع صوتها بالتلبية وإنما يكون تلبيتها سرى والله تعالى أعمل رسم الله خضيلة الشيخ لكل سائم أشكر علي الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريك وقال يا محمد أهل في هذا الواد النبار وقل عمرة في في حجة فدل على أن الله أمره بالكرام وبين حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صدت ولا جعلتها عمرك أشاركم الله هذا الحديث احتج به جمع من العلماء على أن القران أفضل لأن الله اختاره لنبيه من فوق السبع السماوات ولم يحج إلا حجة واحدة قالوا فاختار الله له من فوق السبع السماوات أن يقرم واختلف العلماء هل القران كان من أول حده أو طرأ عليه؟ وذلك على ثلاثة أقوال منهم من قال إنه كان مفردا ثم مقرن من من قال كان مهلاً بعمره ثم مقرن منهم من كان فمن قال إنه كان قارماً فداءً وانتهاءً وهذا هو أصح الأقوال لأنه قد ثبت على خمس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقترانه عليه الصلاة والسلام قال أنا ترضي الله عنكم في الرواية الصحيحة ما تعدوننا إلا صديانا لقد كنت تحت لاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعهم يقول للذكر مره وحجه والسبب في ذلك ان ابي كان من الصحابه القريب من جابته جابته في خامس جابه النبي صلى الله وكان انس رضي الله عنه ربيبا لابي طلحه وكان قريبا منهم من اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه كان قارئا ابتداء وانتهاء واما قوله لو استقبل عليه الصلاه لو استقبلت من امرئ مثل برسه للعلماء فيه وجهان منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لو كان متمتعا فدل على أن التمتع أفضل لأنه كان آخر الأمرين فدل على أن التمتع يعتبر أفضل من القرانة ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفصخ الحج في عمره على الصحابة هذا لأن الصحابة ألفوا أن العمره لا تقع في الحج وكانوا يرونها من أشجر الفجور وكان من عادة أمهات المؤمنين أنه إذا شق الأمر على الصحابة دعوه أن يبتدئ بنفسه ولذلك لما دعاهم إلى الفطر تأخروا فشرب عليه الصلاة من الندم فشرب الصحابة وأفطروا وفي يوم الحديدية لما دعاهم أن يتحللوا تلكعوا ودخل مغضبا على أم المؤمنين قال ما لي آمروا فلا أطاع فقالته أدعو الحلاق فلما دعا الحلاق هاجوا أن يختلوا على الحلاق فأصبح الآن فطبيب خواطره بالفعل مستحيل لانه قال اني قمت بهدي ولبت شعري فلا حل حتى انحط فقال طبيب نخواطره بالقول لو استقبلت من ان النفس تقدر لما اختت الهدي ولا جعل ولذلك قال الامام احمد صلى الله عليه من السلب هذا يدل على اختياره صلى الله عليه وسلم وحبه للتمتع انه كان الأمر مستفى انه لو استقبل الامر لو استقبل الامر لنستقدر لكان متمتعا فقالوا هذا يذبع على تغذية التمتع وأن أفضليته جاءت متأخرة فحين يديه على أفضلية التمتع وأما الأولون فقالوا إن هذا قالهم سلم لسبب ولا يعقل أن الله يختار من نبيه إلا الأفضل والأكبر والمسالة المشهورة والخلاف فيها مشهور ومن ردح القرار فله وجه من السنة ومن ردح التمتع فله وجه من السنة لا يترب على هذا ولا يترب على هذا ولكل وجه ولكل سلم من الأئلة والعلماء والأجلاء ولكن الممنوع أن يعتقد الإنسان خطأ غيره فتجد طالب العلم إذا ردح القرام يحتقن من يردش التمثل وتجده يستهجنها ربما يتقصده بالمناقشة حتى إنه ربما يشفح الحد جذلا وأخلا وعطاء فيما هو الأفضل وهذا ما ينبغي الإنسان إذا تردح له ذليل وعرف أن السلة فيه واعتقد ذلك وله سلف وله من هذا الدنيل من كتاب الله وسنة الله وسلم فهو على خير وعلى هدى وكذلك أيضا إذا ترجح عند الغير غير قوله فلا تسرب عليه ولا تعتقد ظلاله ما زال أنه يقول بقول له وجه من كتاب الله وسنة الله وسلم قال الشيخ الإسلام رحمه الله في معرفة كلامه عن خلاف التحاضر أنهم كانوا يختلفون فتباينوا أقوالهم في المسائل فيصلي بعضهم وراء بعض يترضى بعضهم على بعض يترحم بعضهم على بعض فلن يقل خلافه مهديا إلى حصول شثة بينهم وإن من منبغي على المسلم أن يلتزم هدي الكتاب والسنة وأن لا يتعطب إذا تبين له الدليل وتبينته الحجة يرجع إلى كتاب الله وسنة النبس صلى الله عليه وسلم فإذا استبارته شيء عن به واعتقده وأقنع الغير إن أمسن يقناعه وإلا بقي على ما يرى أنه حق وصواب وتعدد الله به والله جعان أعلم أثابت من خضيلة الشيء في تطيب الذي يسبق الإحرام هو خط للرجال دون نساء وذلك لمكان المشبقة في التحرز من اتشار رائحة الطيب أسابقكم الله هذه النسبة للمرأة فطيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه والرجال طيبهم ما ظهر ريحه وخفي لونه لذلك نهي عن الزعفران وقال إنه أكمل في خشونة الرجل وأكمل في أنوسة المرأة وهذا هو المنصوط عليه عند أهل العلم الله عليه فإذا تطيبت المرأة بالعطياب التي لها رائحة خفية أو كانت محافظة وخفية خاصة إذا خفيت طول مسكها أنها تتغير عليها الرائحة ووضع السعظة الطيل مع المحافظة وعدم فتنة الغير لأنه لا بعث لذلك ونص العلماء لأنه لا حرج في هذا لكن إذا كانت مثل ما يقع الآن تحلم في ساعة وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث تدخلوا بين الرجال وتخالق الرجال فلا شك أنه سيشمون طيبها ويكون حينئذ عزورها عن التطيب أبلغ وأكمل والله تعالى أعمل أسادكم الله فضيلة الشيخ هل يفهم من الحديث إن عبادي أتوي شعفاً غضراء على أنه لا يستحب للمحربي أن يغتسب عند شعفه وماذا عن تبخيل مهابته أسادكم الله الحديث القسي انظروا يا عبادي أعثوني شعثا غبرة هذا لا يتخدم عدم الغسل فإن الشعث والغبرة تقع حتى وما اغتسل الإنسان والصدر في هذا أن الشعث يكون من, من من السفر ويكون نسديا فإذا كان الإنسان اغتسل بحجه فإنه لا يؤثر هذا في وسطه بالشعث ولا يمنح أن يوصف بالغبرة لأنه إذا انتفى انتفت الغبر عن شعره عن بدله لا شك أنه إذا خالط الناس ومشي في عرفات سيصبه نوع من الشعر ونوع من الغبرة والدليل على ذلك أن الصحابة رضا الله عليم أثر عنه أنهم كانوا يغتسلون قبل الزوال يوم عرفه ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه ينزل في نمرة ثم يغتسل عند الزوال ويمضي بالصلاة وقال بعد العلماء إن الحديث انظروا لعبادي أتوني شعثاً غضراء من كل فت المراد به الوصف الأعام يعني أنهم الحال فيهم الغالب فيهم أنهم يأتون شعثاً غضراء ألا ترى أنه لو بلغ مكة أو وصل إليها يأتي وقد أنهته السفر وتغيرت معالمه فلا يشترض في يوم عرفة بخصوصه لأن المراد به مطلق الإتيانة وقوله أتوني شعثا غبرة لا يستمد ليوم عرف سبيعين وإنما المراد به مطلق الإثيان والشعث والغبر مصاحب للحاج حتى ولو أتسل ألا ترى أنه تسيبه الجنابة وفي فجاد من يجلب وفي من, من يغتسل هذا كله لا ينفي وصهم بالشعث والغبر والغبرة وعلى هذا فإن العلماء رحمه الله استحب بعضهم أن الإنسان إذا أصابه الشعث ألا يزيله وكذلك إذا أصاب الشعث إحراما او إزاره أو رجاءه أنه لا يرسله حتى يكون أبلغ في الذلة لله عز وجل وأبلغ في إظهار الحاقة لله سبحانه والتواضع وقالوا إنه, إنه كل ما كان على هذه الحالة كل ما كان أرجى للإجابة ذكر الإمام الرجل رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل أشعف أغبر يمض يديه إلى السماء يطير السفر أشعث أغضر يمد يديه للسماء يا ربي يا رب ومطعمه بالحرام, بالحرام فأمن يستجاب لذلك يقول لنا بالرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يبين أبلغ حالات التبرر التي يضم فيها الإيجابة فقال أشعث أغضر فقال إن, إن الإنسان كلما كان بعيد عن سرفته وتكبر على الناس لنبثه وذيه كلما كان أرجى للقبول عند الله عز وجل كما قال عبد السماء رد أشعة أغبر ذيق الرين مفروع بالأبواب لو أقسم على الله لأذره لا وأما الأمر الثاني إطالة السفر وقد جاء على المنساج أنه دعوة مستجابة كالنريض كذلك أيضا قوله يمد يديه إلى السماء في هذا الحديث أن الله حي وكريم يستحين عبده إذا ربع يديه أن يردهما السفر فقالوا إن الأفضل في موطفه العرفة أن يكون على الشعف والغضر لكن ليس معناه أن الإنسان يتكلف ويبادع في هذا أو أن الإنسان يترك نعم الله عز وجل عليه بلبس السياب الطيبة والارتفاق بنعم الله وطيباته التي أخرجها العباد لا إنما المراد أن العلماء قالوا إن حصل هذا اتفاقا للإنسان فإنه يترك شعفه وغضر حتى يكون أضلق بالذل لله وليس معنى ذلك ما يفعله البعض أنك تجده على رائحة النتنة وعلى حالة تؤذي الناس وتضر بهم إذا صلى معهم شوش عليهم وإذا جلس معهم آذاهم برائحة فهذا لا ليس من الإنسان شيء إنما السنة أن يعتمد الإنسان بنفسه وأن يفدن عن الإنسان حق وقد كان من هدية عليه الصلاة والسلام أنه يتطيب وقال إن الله جميل يشد الجمال ويشد أن يرى أثر مئنةه على عبده فليس هذا المراجب به التقصر أن يذب الإنسان ويغدر نفسه ويؤذي نفسه حتى يأتي أشعة أغضر لا إنما نرى أن الوصف الأعام الناس أو الغالب من الناس أنه يأتون على هذه الصفة حتى لو تتلت يوم عرفه ومضيت إلى عرفة فإنك لا تأمن من الشعة في اجتحان الناس وبما يكون من الخروج الإنسان للدعاء والمسألة ضينا يدي الله عز وجل والله تعالى أعلم فضيلة الشيء هل ينفع الصوت بالدعاء التعيب الطبار أن يطبوا به ظناه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أسلامكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه إما بعد فالسنة في الدعاء أن يكون بين العبد وربه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائم والله أقرب إلى العبد من حبل الوريد فلا حازت إلى رفع الدعاء وإشغال الناس والتشويش عليهم خاصة في الطواء السعي بين الصفا والمروة والأدهى من ذلك هو الأمر أن يكون هناك شخص يدعو جهره ثم الذين من وراء يرفعون أصواته فهذا يؤذي الناس ويشوش عليهم حتى إن الإنسان ربما لو دخل من أطراف الحرم لسن أصياح هؤلاء فهذا كله ليس من السنة إذا كان ولابد حيدعو الرجل أمام الناس والبقية يدعون في سرهم لا حاجة أن يرفع أصواته في احتجي إلى رفع صوت الدائي بقية من بعده يدعو فيما بينه وبين الله يحتجي إلى هذا أما أن يصيح ووراءه الثلاثون وأربعون نصيحون يشويشون على المصلي والراكع والساجر هذا كله لا شك أن فيه أذية للناس وأذية الناس في هذا النوضع لا شك أن لا تخلوا من إثم وعلى هذا فإنه لا يسمى ولا يشرع أن يرفع الإنسان صوته على هذه الصفة التي تشوش على الناس وتؤديه إنما يدعو الإنسان فيما بينه وبين الله والله عز وجل سميع قريب مجيء ولا حاجة إلى رفع الصوت بالدعاء وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويسأله ولم يحصل أن أنه رفع صوته بمسألة وهذا كما يقال إلا في بعض المواضع المخصوفة ولذلك لو جئت هدئ عليه الصلاة والسلام على هذا وتخصيص بعض الأطواف في أدعية مخصوصة يكون دعائها جهرة كل ذلك مما لا أصل له فقد كان هدئ عليه الصلاة والسلام أنه دعا وأطلق في الدعاء إلى المثال ولم يخص بدعاء معين لكل شوق ولكل فعي بين الصفا والمر وكل ذلك مما لا أصل له ونفصل أئنه العلماء لأنه لا يشرع تخصيص الأطواف والأشواق بأدعية مخصوصة في الشوطة الأول والشوطة الثانية والثالث والرابع والخامس والثابت والثابع كل ذلك مما لا أصره وإنما يكتصر على الدعاة لما بين العبد وبين ربي واستمنا أن يدعو الإنسان ولا يحتاج لأحد أن يدعو له فإنه من أعظم المصائف أن يحتاج الإنسان كيف يدعو ربه وكيف يسأله فالإنسان يسأل الله من خلال الدنيا والآخرة ولا حاجة أن يدعو أمانه الإنسان أو يلقينا مدعاء إنسان فأنت أعلم بحادثك وأعلم بشدة فقلك إلى ربك فاسألوا من خير دينك ودنياك وآخرك فاسألوا الصلاحة دينك وصلاحة لأهله وذريتك ورحمة الموالدين فنحل ذلك من الأدعية التي هي من جوانع الدعاء التي فيها خير الدنيا والآخرة للعبد وأن كونه يدعو وراء الإنسان لا يحقه ما يقول ولا يعلم ماذا يدعو به حتى أن بعض الناس يسمع الأدعية ويرددها ولا يدري ماذا يقال والمنضغي أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين الله ولا يشرع الدعاء وجهره ولا يشوش على الطائفين ولا على المصلين خاصة في صلاةهم عند المقام عند فراغهم من الطواف إن الكثير إذا فرغ من الطواف ولو رأيت ذلك لوجدت لو فإنك إذا فرغت من الطواف ومر عليك الجلب وهم يدعون ويسألون لا تتطيع عن تخشع ولا تتطيع أن تعرف كيف تتسأل الله عز وجل وهذا نشط ايدي ايدي للطائفين ولا ينبغي مسلم ان يكون سبب في اذيه اخوانه والله تعالى اعلم اننا من ناصري الشيخ كما تعلمون فان الامتحانات قد فرض موعدها فها انا تفضلت في ذلك والله يرعاني اللهم ربنا نعيننا على امتحان الدنيا والاخر فاما الوصيه الاولى فوصي نفسي واخواني تقبل الله عنا وجل ومن اتقى الله جعل له من كل همن فرجه ومن كل ضيق مخرجه أصلح له أمور دينه وذنياه وانتهت أموره إلى خير وما خرج الإنسان بشيء أحب إلى الله ولا أكرم عليه من تقواه سبحانه لأنها قائمة على أساس الدين وهو إخلاص العمل لله عز وجل قال تعالى وتزودوا فإن خير زال التقوى أما الوسيلة الثانية سي إخواني قلاب العلم أن ينتبهوا للشقوق والواجبات ومن أعظم هذه الحقوق أن يكون همهم إرادة وجه الله أز وجل فيما يطلبون من العلم فإن العلم لا يراد للدنيا إنما يراد لوجه الله فيخلص الإنسان لوجه الله وما ينال من فضل الدنيا يجعله تبعا لا أساسا ومن الشقوق الواجبة حقوق النفس فبعض قلاب العلم يسهرون ويحملون النفس ما لا تطيق فتجده يسهر إلى ساعات متأخرة من الليل أن ربما تكوت صلاة الفجر وكذلك أيضا ربما يصاب بالمرض أو يضني جسمه فقد قال عليه الصلاة والسلام إن المنبتل ظهرا أبقى ولا أرضا قطع فكم من الناس حملوا أنفسهم ما لا تطيق فخرجت أجسامهم بالأسقام والآلام ولم يظهروا بما يطلبون فالمنبغي الإنسان أن يتق الله نشره قال صلى الله عليه وسلم إن نفسك عليك حقا فطالب العلم الموشق يجعل وقت لنومه ووقتا لراحته ووقتا لإستجماله ووقتا لمذاكرته ومراجعه فإذا أعطب نفس حقوقها فإنها بإذن الله تستجيب له وتعينه على الخير الذي يطلبه الأمر الرابع أنه ينضغي الأخالة الذي أوصي به حقوق إخوانك من طلاب العلم ينبغي أن لا نجعل الاختبار وسيلة للتنافس غير المحمود بل ينبغي عليك أن تكون سمحا نرسل من شرحا الصدر تشد لإخوانك مثلا ما تشد لنفسي بل تشد لهم أكثر مما تشد لنفسي فالاختبارات هذه كما أنها امتحان للدنيا امتحان للآخر فإياك إلا كان تدخل في قلبي كراهية خيري لإخوانك فين جاءك أخوك احتاج إلى يعانه احتاج إلى شرف احتاج إلى مساعدة. تألك عن مسألة أو تعلم أن هذا شيء مهم تجد التنبيه نباته عليه كل ذلك حتى تتعود الإيثار وتتعود مكانم الأحلاق وتحمل نفسك على محاسينها وتتعد عن الأمور التي تغذب الله عز وجل التي منها الحسد ومنها تراهية الخير من السنين وكلما كان الإنسان يستجمع بنفسه حب الخير للعباد كلما كان أقربا من الفضل في الدنيا والآخر ويدل على ذلك ما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غفن شوك على غفن شوك بالطريق فقال والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤديه فزحزحه فغفر الله له بالنوبة تقول العلماء إن هذا الرجل لما جاء إلى الغفن يعني غفن الشوك إذا جئت تقادمه ببعض الحسنات قد يكون نشيرا أمامه لكن الرجل قال لأنحين عن طريق المسلمين لا يؤديه فكانت حسنته ليست على رجل ولا على رجلين ولكن على أمه فلما كان هدثه وباعثه أنه غار عن المسلمين لا يشد الأذيران ولا يشد الإضرابان هذا هو سبب المغفر رحم المسلمين فرحمه الله فلما كان في النفس هذا المعنى وكان في النفس في القلب هذا الشعور كان له من الله عز وجل من رحمته ما لم يخفر له على ذلك في دواية فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به النار الجهنة الإنسان كلما كان نقي الصبر سليم الصبر كلما نال الخير وأظهر الله عز وجل سلامة صدره في ثلاثات لسانه وتصرفاته وأفعاله وكلما تعود كراهية الخير للناس وكراهية الصبر لهم كلما حرمه الله من الحظ ولذلك حرم الناس كثيرا من الخير بسرر ما في القلوب كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه فإذا وجدت الإنسان حريصا على حد الخير للناس شريفا على نفسه وطالب العلم من اليوم في مواطن الاختبارات ومواطن التنافس تجده سخي النفس سلح النفس يبدل ويعطي ويعين تجده غدا أحرى بإمامة الناس ودلالتهم على الخير ونشر الخير بينهم لأنه أود نفسه على ما فيه خير دينه ودنياه وأحراره فيحرص طالب العلم على أنه يبدل الخير لإخوانه وأنه يعينه ويكون هناك معاني المعامل الإسرانية الكريمة من الإيثار والحب والكفار والترواد وكذلك أيضاً مما ينصى به قرناب العلم في أيام الاختبارات أن يحافظوا على ذكر الله عز وجل فإن الإنسان كلما عظم عليه الهم والغم جعل الله تفريج الهم والغم مقروماً بذكره فقال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئني القلوب فوالله لا تزال القلوب في قلق وهم ونكب ونصب وتعب إلا إذا ذكرت ربها والتجأت إلى الله خالقها فأثمت عليه بما هو أهم فمجدت وعظمت وذكرت ومن ذكر الله ذكر ومن ذكره الله فنتخشى عليه الضيعة ونتخشى عليه الثوات وهو أمره إلى حسن العاقدة وحسن المعال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يفدنون ألا إن آمنوا وكانوا يتقون فأولياء الله الذين هم على راعته واشتقامه على دينه يذكرونه خاصة في مواطن الشدة فإن الله يفدد قلوبهم ويدعى أمورهم إلى خير فبعض من طلاب العلم إذا جاءت أيام الاختبارات يقصر في الصلوات فيتأخر عن صلام عن جماعة ولا يأتيها إلا عن جبر وكذلك أيضا قدما أنه إذا فرغ من الصلاة قام على عجانه فلا يذكر الله ولا يحافظ على السنة بالعكس أشد ما تكون شادة في مواطن الكرب وأعود نفسك كلما ضاقت عليك أمور الدنيا كلما أغلق عليك همومها وغمومها أن تتعود على ذكر الله وتجعل صلاتك وذكرك وإنادتك لله عز وجل أكثر وأعظم في حال الشدة والبلاء فلولا إذ جاءهم بأسنا تفرعوا أي فهلا إذا إل جاء البأس وجاء الخط كانت الضرعة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فالإنسان يحرف على أنه يستجين ذكر الله عز وجل وأيام الاحتضارات تكون أحرى بالمحافظة عن الصلاوات وشهودها مع الجماعة والمحافظة على ذكر الله عز وجل والتناء الله سبحانه وتعالى بما هو أهل ولا تكون سببا لما هو خلاف ذلك فإذا تعوى الطالب العلم من الآن أنه إذا ضاق عليه الأمر حافظ على صلاواته وحافظ على ذكر ربه استقامته أمور دينه ودناه وآحظه والعكس بالعكس فمن, فمن كان قليلا الذكر لله قليل الانتجاء إلى الله يضيع الصلوات ويتهاون بها في مثل هذه المواقف فإنه والعباد بالله إذا أصدت مكبات الدنيا تشتس أمره وضاع حاله إن شاء الله سنوان عزيز لأنه حرم أساس فلاحه وصلاحه في الدنيا والأخرى وهو الله فينبغي على طلابهم أن يحرش على هذا وأذكر ذات المرة عن قصة لأحد الفوضة من الدعاة إلى الله أنه دخل على رجل غني ذري في أمر ما من الأمور وكانت عنده مصيبة في ماله وهذا الرجل أوتي من الناس شيئا كثيرا فقال دخلت عليه فلما حضرت الصلاة وهو يراجع معه القضية قال فلما حضرت الصلاة وأذن أذن المغرب قلت له مريدا مصلي قال أي صلاة ما شاء الله سلامته والعلم فقال أي صلاة قال مريدا مصلي وكان غضبا موفقا ذينا وصالحا أحسابه لن ذكي على رم من الدعاء قال لا يمكن انا اقول لك كلمة واحد حتى نصلي فاذا صلينا يكون خير فقال اي صلاة فلي بأولا ان تحلنا هذا الأرض ثم نرجع الى الصلاة قال ادري بل يكون حتى تصلي قال والله قام معي وهو لا يعرف كيف يتوضى نسى الله سلامه مشغول في دمناه مشغول في المال رجل في مال لأخمص قدمي لا شعر كراس قال فنزل فاذا به يتألم كيف يتوضى وعمره فوق الخمسين سنة نسى الله سلامه وتذكر قال فعلمت من الوضوء. فذكر الله عز وجل ونزلنا إلى النسي فصل له. قال فلما صلينا وإذا بالوجه غير الوجه وإذا بالنس غير الناس قال والله خرج خارج المسجد انتظره ويخرج وإذا الرجل كان سيدفر الله على سوة سحجت من عمره. قال انتظرت. انتظرت عن يخرج حتى أننا استعدلت في أذكارها انتظروا يخرج قال ما خرج الرجل جام حتى نللت يقول فدخلت عن يقول يا فلان قال قال لقد وجدت راحة ما وجدتها في عمر لا يمكن أن أخرج منه حتى أصلم عشاء قال زيدنا زي وأجد معه نذكر الله عبد وجل ونتباكر ما فيه الخير ومن كلمة إلى كلمة فأذنا بصلاة عشاء وعقلنا مصادع هذا وصلى مع العشاء ورجع إلى بيته قال غدا تأتني إن شاء الله بهذا العصر قال بلما اتصلت عليه من الغب إلى بدوجتي تقول ماذا فعلتم بفنان ألا الكل وهو يصلي ويذكر الله عز وجل في ذكر يقول شعرت بشعادة تقول ما أريد مشكلتي في حلم هذا الذي أبحث عنه الذي أبحث عن ذكر الله عز وجل يقول شعرت بشعادة ما وجدتها في مالي ما وجدتها في ذراعي ما في ما أنا فيه يقول سبحان الله عز وجل بعد العصر وإذا بشترة قليلة جلست بحلة مشكلة وانتهى الأمر الذي كان عائفا له وهو يحكي له الحساب الأخير ولكن بذكر الله ومن كان مع الله كان الله معه ولو جلسنا نذكر في هذا فإنه كثير من قليل مما يقع فإن الله سبحانه وتعالى مع عبده وإذا ذكر العبد ربه كان الله معه وإن الله العظيم رب العصر الكريم لإسماعي الحسنة وإصفاته على وجه الكريم أن يذيقنا حلوة ذكره ولذة مناجاته والإنابة إلى وجهه إنه ومن ذلك والقادر عليك قامت بالتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمسكة المكرمة شارع المنطور بجوار مسجد ابن حسن هاتف رقم خمسة أربعة، أربعة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاء أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمسكة المترمة يسرهم أن يلتقوا معكم مرة الأخرى على مائدة القرآن الكريم وذلك عبر هذا الأصبار الجديد والذي يحمل الرقم السابع يحتوي هذا الأصبار على تلاوة طيبة مضاركة لثورتي الأنفال والتوبة بالشيء طلح محمد موفيق نسأل الله تعالى أن ينفعنا لما نسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جسنونك على الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجت ربك من بيتك بالحق وإن فريطا من المؤمنين لكارهون يجادلونك فِي الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوزون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عَادًا بِالْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُظْهِرَ الْبَاطِلَ وَلَهُ كَرَّمَ الْمُجْرِمُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فاستجاب لكم أني ممسكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بسرا ولتطمئن به قلوبكم وما النفر إلا من عند الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الَّذِي يُغْنِي فَمَن يُؤْمِنْ آَمَنَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يُطَهِّرُكُمْ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 فَأُلْقِيَ في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَضُرِبُوا تَحْتَ عَذَابٍ وَبَأْسٍ شَدِيدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ مُسْتَسْلِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سَخِطُوا وَنَ يُشَافِ فِ النهَا وَصُ لَهُ فَإِنَّ اللههَ سَبيدُلَطَضَ ذَلِكُم فَذوقُهُ وَأَم لِذشَافِين غَبًا ي أَ يهَا الذيَّين آممَنُ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوله يومئين ذبره إلا متحذفا لقتال أو متحذزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومن يولي من يومئذ زبره إلا متحذفا لفتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبت المطير فلم تقتلوهم ولا إن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله تميع عليم ذلك وأن الله موهد كيب الكافرين إن تشففوا فقد جاءكم السفر وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورتوله ولا تولوا عنه وأنتم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن سر الزواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم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 وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَصْرُخُونَ وَأَسْقُفُ فِتْنَةً لَّا تُضِئُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَ اللَّذِينَ غَلَبُوا مِنْكُمْ قَالُوا وَعَلِمُوا أَمَّا واذكروا إذ أنتم قليل مش تضعفون في الأرض تطاقون تطاقون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وتكونوا اماناثكم وانتم تعلمون وعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنة وَأَمَّنْ الله عِنْدَهُ أجرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا وَلَيُجَعَلْ لَكُمْ أَرْحَامَهُمْ وَإِن تَصِبْ وَيَكفِفْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ مُنَزِّلُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُفْرِغُوا عَلَيْكَ غَضَبَهُمْ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وَرَأَيْنَا لَوْلَا فَاقْرَأْ بِكِتَابِكَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا مَا إِنْ كُنَّا فِي حَيْرَةٍ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ يَنذِرُكَ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 أحبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه من أولياءه إلا المستقون ولكن أسكرهم ما وما كان طلاتهم عند الزيت إلا متاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَيَعُوقُ فِقُونَهَا ثُمَّ نَفْتُونَ عَلَيْهِمْ حَزْرًا ثُمَّ يُغْرَبُونَ وَالَّذِينَ تَفَرُّو إِلَى دَمَن لَّمْ يُحْثَرُوا يَمِيدُ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَدْعَى لِلْخَبِيثِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فيرسمه جميعا فيبعله في جهنم أولئك هم الخاترون قل للذين تقروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنف وإن يعودوا فقد نضى السنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فسنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بطير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ النَّوْلُ وَنِعْمَ الْمَنصِيرُ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مِن شَيْءٍ فَأَمِنَ اللَّهَ فَقُمُوا لِلَّهِ فَأَنَّ مِنَ اللَّهِ قُمٌ سَهُوٌ وَلِوَسُوحٍ وَلِذِ الْقُرْبَا وَالْيَسَامَ وَالنَّشَاكِ وَلِذِ السَّبِئِ إِن كُنتُمْ تَن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمًا والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القحوى والرسل أسفل منكم ولو سواعدتم اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مسعولا يَا ذِئْبًا مَن هَلَكَ عَن دِينِهِ وَيَحْيَا مَن قَلَّ عَنْ دِينِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ لَفِرَّثْتُمْ وَلَسَرَاهُ لفصلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلا إنه عليم بذات القدور